بوك تو بت خمسة خمسة ستراني إيزيتي البلدان واللغات البلدان واللغات جون إيوت وندن جون من لندن جان من لندن لندن سيناميرا في بريطانيا تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى توي هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الانجليزيه مارييا ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريد سَنَمِرا في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا هي تتكلم الإسباني هي تتكلم الإسبانية هي تتكلم الاسبانيه بيتر و من برلين و من برلين برلين سانا تقع برلين في المانيا تقع برلين في تتكلمين هل انتما تتكلمان الألمانية؟ هل انتم تتكلمان الالمانيه لندن استوليتسا لندن عاصمه لندن عاصمه مدريد وبرلين سشتو سستوليتسي مدريد وبرلين عاصمتان ايضا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا ستوليتسي تسغولي مي اي شومني العواصم كبيره وصاخبه العواصم فرنسا سنميرا ف تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا سرة وفريا ت مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا يابانيا س وازيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كانت السمرة و السفرنا أمريكا تقع كندا في امريكا الشماليه تقع كندا في امريكا الشماليه بنما سينميرا في في امريكا الوسطى تقع في امريكا الوسطى برازيليا سينميرا في جنوبا امريكا تقع البرازيل في أمريكا الجنوبيه تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية زكنيكاتي اي تيكستا